الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن من أشد الأسلحة فتكا بالمجتمعات وسببا في إضعافها وتقويضها سلاح التحريش والتحريض والتفريق، فهو من أعظم الدسائس الشيطانية لما يتضمن من مفاسد لا تنتهي من ذهاب الأنفس والأعراض والأموال وفساد الدين والدنيا قال تعالى في وصل منافقين ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة أي يسعون في تفريق جماعتكم وتشتيت كلمتكم وإساد ذات بينكم بالنميمة والفتنه وبث الكراهية والبرضة ويقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم أي يسعى في تحريض بعضهم على بعض بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها ولذلك قال العلماء لا أشر على إبليس من تفريق كلمة المؤمنين وقد حذر الشرع من التحريش أشد التحذير وسد ذرائعه ومسبباته وبيّن لنا طرقا من خلالها نكسر مفاتيح إبليس التي يريد بها فتح أبواب الشرور والفرقة فمن الوسائل المعينه على كسر هذه المفاتيح اولا التحذير من الاحداث في الدين والاختلاف فيه لما يؤدي إليه ذلك من إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام وتفريقهم شيعا وأحزابا مما يتسبب في تفريق كلمتهم وفساد ذات بينهم حتى يكفر بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دم بعض قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات قال العلام الشاطبي رحمه الله دلت هذه الشواهد على وقوع الاختلاف والعداوه عند وقوع الابتداع وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج إذ عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلونهم ثانيا التحذير من الممارات في الدين وهي المجادلة التي تؤدي إلى الخصومة والشقاق بين الطرفين كان يتعصب كل لرأيه ويسعى للانتصار لنفسه فتقع العداوة وتختلف القلوب ويخرج النقاش عن حد قصد الحق إلى طلب المغالبه وتحقير الغير والاستعلاء عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم أو أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ثالثاً تحريم ما يورث العداوة أو العداوات من الخمور والمسكرات والميسر والربا وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك من المحرمات. قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فنها عن هذه الأمور لسد باب الاختلاف والعداوة بين المسلمين ولما فرتكبها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. رابعا التحذير من الغيبة والنميمة والسخرية والتفاخر والحسد وسوء الظن وسائر الأخلاق المذمومة والنميمة والنميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض الإفساد بينهم وتفريقهم وفي الحديث شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة وفي الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا خامسا تغليب جانب العفو والصفح عند الاساءه والتجاوز عن الهفوات والزلات ومقابله التعامل السيء بالتعامل الحسن قال تعالى فمن عفا وأصبح فاجره على الله وقال صلى الله عليه وسلم ما زاد ما زاد الله عبدا بعفو إلا عز سادسا الترغيب في إصلاح ذات البين وإعلاء منزلته لما فيه من جمع الكلمة وإزالة الشحناء وزوال الفرقه قال تعالى واصلحوا ذات بينكم وفي الحديث ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إصلاح ذات البين لذا علينا أن نتامل هذه النصوص العظيمة وما فيها من التحذير من افساد ذات البين لنكون بحق وصدق طلاب وحدة واجتماع ووئام وفق ما شرع الله وأمر حينئذ سنكون قادرين بإذن الله على التصدي لمكائد إبليس وكسر مفاتيحه والحمد لله رب العالمين